الحمد لله ربا من الخلافة السلام عليكم على الأبيض وارتبعينا له بإعساني الأرمدين ثم نبع مع تفسير ابن كثير صورة النور ويتوقفنا عند قوله تعالى ليس عليكم جماح أن تدخلوا بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتم و. ويتوقفنا في كلامه ابن كثير عند قوله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 وان يغض ابصارهم لا ما أل... شاء اباح النظر اليه ممكن تمشي اباح, أباح لهم النظر اليه اي اباح الله الله اه أم... بشان مفعول به يعني اللي هذا النظر اي يتوجه ما اباح لا مش ينفع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 المره القادمه ان شاء الله هي دي الان ان شاء الله نتناول اكثر من مسألة اللي هي هل يجوز للمراه ان تنظر الى رجال الاجانب والاقرب في قوله تعالى لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وبالتالي نتناول ايه حكم الايه الحجاب واللي هو النقاب يعني هل هو واجب ولا مستحب هذا والله تعالى اعلى واعلم